بسم الله الرحمن الرحيم صادق والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَبَّابٍ أَجَعَلَ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرى ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسناب جند هنالك مهزوم من الأحزاب كذب وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما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 والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم المحراب إذ دخلوا على خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا, بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء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 وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا به له تبعي الهوى ولا تتبعي الهوى ولن تتبعي الهوى 122. والأرض وما بينهما باطلا 123. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار 124. أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أن نجعل and <laughs> إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا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 وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنًا وَمَا ذَكَرَ عَبْدَنَا أيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ إِنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وعذاب. أركض برجل ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة مِنَّا رحمة منا وذكرى لأولي لِأُولِي وخذ بيدك ضعثا فاضرب به ولا وَلَا إنا وجدناه صابرا نعم العبد الْعَبْدُ سَيِّنَ الْأَخْيَار وَاذْكُرِ اسْمَ عِيلَ وَالْيَسَاعَ ذَ الْكَفْلِ مِنَ الْأَخْيَار هَذَا يتكين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشر. Zdjęcia i Słuchajcie, Panie <many many many> أَذَٰلِكَ وَإِنَّ ٱلطَّاغِينَ عَلَى ٱلشَّرِّ اغتخن معكم لا مرحبا وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أمزاقت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار وقالوا ما لنا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 كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون فَخَفْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فقعوا له سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ أستكبرت أم كنت من العليم قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك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 ومن من تبعك منهم أجمعين